أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا؟ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاهُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَنْغُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَإِنَّ رَبَّكَ أَمُورُ الْمَصَائِرِ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ بل يأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَوْرَمٍ مُسْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ وَبِحَمْدِ اللهِ يَعْمَا شْرِكُونَ وَإِذَا رَءَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ يَطْغَىٰ يَقُولُونَ سَحَابٌ مركوم فذرهم حتى يوم يَوْمَ لَا يُجْدِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ وَلَمْ يُعَذَبَنَّ دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ اكْتَهَرُ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَكُنْ فَيُنَكِّبُكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِذْ بَأْرَ النُّجُومِ